واما نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيجد ويجتهد ويشد مئزره رافعا اياه ومشمرا صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العشر الاواخر كلها ويا لله العجب لو كان لعبد عند عبد حاجه من اطاب النفوذ والجاه فاقام على بابه ليله كامله ينظر لا يصرف له جفنا. ولا ينام له خاطر ولا يتبلد له حس حتى يقضي له حاجته لعد ذلك بجوار قضاء حاجته قليلا فكيف لا يقف الإنسان بين يد المولاه ليلة وإن ولا يطول ليل مع محب أبدا وإنما يطول الليل على غير المشتاق يطول الليل على الملول يطول الليل على المستهين المستهتر واما المحب فانه يخلو بحبيبه وتنقض الازمان كطرفه العين لا بل كلمحه البرق بل اقل من ذلك فيقوم العبد بين يدي سيده ومولاه مصليا ما شاء الله وذاكرا داعيا راديا مبتهلا منيبا عائدا يضع أحواله جميعها بعذرها وبجرها بكل ما كان هنالك مما حوته الصحائف احصاه الله ونسوه انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون لا تجد شيئا قط قد ذهب هباء وانما كل كبير وصغير مستطر مصورا هنالك في كتاب مرخوم ثم يعرض يوم القيامه على الابعدين من المسيئين المجرمين واما اصحاب اليمين فيتلقى الواحد منهم كتابه يقوله او فرأوا كتابيه اني ظلم وتأمل في هذا الاداء بالفرحة الغامرة التي تمبعث في الاجواء وتنبعث من تنايا تلافيذ هذا الحرف هؤما تراء كتابيه شيحة المؤفرقين في الموقف عندما يبلغ العرق بالناس المدار وان متائبون العابدون العابدون مقبلون على الله رب العالمين في هذه الحياه فانه لا يضيعهم ابدا نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو من هو بلا ذم صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل العشر صلى الله عليه وعلى اله وسلم احيا ليله فلم يطعم له جفن بغمض وانما يحيي الليل كله لا ينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلط العشرين بأخذة ومنام فإذا دخل العشر ظل لله رب العالمين متعبدا فيحيي الليل لا بصلاة فقط لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة وهو في مسلم عليه الرحمه ما احيا ليله كله الى الصباح مرة خط في معنى ما قالت رضوان الله عليها. واذا هناك من الوان العبادات المنسيات والصاعات المهجورات ما لا يلفتس إليه الا من وفقه رب الارض والسماوات. تدري وأنك جلست بين يدي سيده متوضعا متعطرا متفجدا فقد كان من هجهم أنهم يغتتلون في العشر الاواخر بين العشاءين بين المغرب والعشاء يغتتلون يتطيبون يتزينون خادمين على العيد هؤلاء بل هو أرفع وأجل من العيد إنه موسم العطية التي لا تحد وموسم الاستغفار الذي لا يرد انه موسم العطاء بالفيض من في الجلال وحينئذ يقبلون على الله رب العالمين منيبين يغتسلون بين المغرب والعشاء يلبسون أحسن الثياب يتجينون يتطيبون يتجمرون يتعطرون يقبلون على الله رب العالمين بطيب ظاهر على طيب باطن يقبلون على القلوب ينقونها من دغلها وحقدها وينفون عنها ما علق بها من قاذوراتها أمان لك أن تعود يده اليك افلا تعود انه ارحم بك منك افلا تعود انه احن عليك من امك التي وضعت افلا تعود ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يستعد ويعد يعد العدة لهذه الليالي المباركات ليدرك ليلة القدر لان من حرم طيرها فهو المحروم حقا. وفيها من فيوض العطاءات ما لا يدري قدره ولا يعلمه الا رب الارض والسموات. فقر عليك ان تعرض نفسك على الطبيب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لرجل من انت قال انا طبيبها. قال طبيبها الله الله الطبيب فياتي العبد المسلوم بحسرة القلب بحزن الفؤاد ياتي العبد الذي لوثت صفحته هذه الجنود وتكاثرت عليه المعائب وانجلقت على ام رأسه قابورات العيون سيده الى طبيبه. ان العلة قد بلغت بمبانغها. وان المرض قد اسقم فؤادي فادله. ادله لكل لكل من هو ذليل في الارض. وانت انت العزيز. الا تنظر لي مدرة الرحمة التي لا يحل علي بعدها فاكن ابدا. فلا تردني خائبا ينطرح على العتبات والله لا اعود حتى لي وتشدر المعائد والعيوب وانت انت الجواز الفريح عرض نفسك عرض نفسك لهذه النفحات في النهاية ان ذهبت لا تعود اللهم خذ بأيدينا اليه واقبل بقلوبنا عليك اللهم اهدنا في مذهبين فينا في من عافيت وتولنا في من توليه. اللهم خلا وطرق عنا شر ما خضيه. اللهم بارك لنا في ما أخيت. اللهم اهدنا واهد بنا سببا لمن انتدى. قد عدنا اليك فلا تردنا خائبين لا غفر لا دم الا غفرته استرنا انت الحي الصفير اللهم استر عيوبنا استر عيوبنا غفر ذنوبنا غفر ذنوبنا احينا مسربين ناصنا مؤمنين اللهم اهد قلوبنا اهد قلوبنا اهد قلوبنا ميم وجهنا بيض وجوهنا, ضيب وجوهنا. It's an